بسم الله الرحمن الرحيم حم ام تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم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 وكذلك حقت كلمه ربك على الذين كفروا انهم اصحاب النار الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين امنوا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 హీము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 قَالُوا رَبَّنَا أَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَل إِلَى خُرُوجٍ مِن سَبِيلٍ ذَلِكُم بِأَنَّهُ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 فَدَعْوُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ رَافِعُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ يُنَزِّلُ الرَّحْمَةَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ يَوْمَ هُمْ بَارِزُونَ لَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٍ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمِ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَارِ الْيَوْمَ تُجَزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ ان الله سريع الحساب وانذرهم يوم الازفه اذ القلوب لدى الحناجر كضنين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خ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 ఎజుల ఐల రహు వదూ బ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 يا قَوْمِ لَكُمْ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظَاهِرِينَ فِي الْأَرْضِ فَمَن يَنصُرُنَا مِنْ بَأْسِ اللَّهِ إِن جَاءَ وقال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد وقال الذين آمنوا يا قوم إني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 కబలు ఫజిల్ తుఫిక్ ఫజిల్ తు ఫి శక్తి మెజిత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 ايات الله بغير سلطان اتاهم كبر مقت عند الله وعند الذين امنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار وقال فرعون يا هامان بني لي صرحا لعلني أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ أَسْبَابَ السَّمَاوَاتِ فَاطَّلَعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ وما كيد فرعون الا في تباب وقال الذين امنوا يا قوم اتبعوني اهديكم سبيلا رشادا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 ذَكَرٌ او انثى وهو مؤمن فاولائك فاولائك يدخلون الجنه يرزقون فيها بغير حساب ويا قوم ما لي ادعوكم الى النجات وتدعونني الى النار تدعونني لاثر بالله واشريك به ما ليس لي به علم وانا ادعوكم الى العزيز الغفار لا جرم ان ما تدعونني ఇవరి اقول لكم وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكر وحاق بآل فرعون سوء العذاب ان النار يعرضون عليها غدا وعشيا ويوم تقوم الساعه ادخلوا ال فرعون اشد العذاب واذا اتحى جُنَفٍ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا فَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّنَا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُم مُغْنُونَ فهل أنتم مغنون عَنَّا نَصِيبًا من النَّارِ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلٌّ فِيهَا إِنَّ اللَّهَ నీబం حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ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 فَعَذَّبَ الظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ هُدًى وَذِكْرًا لِّأُولِي الْأَلْبَابِ اصبر ان وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك وسبح بحمد ربك بالعشي والاذكار ان الذين يجادلون في ايات الله بغير سلطان اتاهم ان في صدورهم الا كبر ما هم ببالغ فاستعذ بالله انه هو السميع البصير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 ان الساعه لاتيه لا ريب فيها ولكن اكثر الناس لا يؤمنون وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سادخلون جهنم مداخرين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 إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ كَذَٰلِكَ يُؤْفَكُ الَّذِينَ كَانُوا بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ ٱللَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ قَرَارًا وَٱلسَّمَآءَ بِنَآءً وَصَوَّرَكُمْ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 الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ قُلْ إِنِّي نُهيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَمَّا جَاءَنِيَ الْبَيِّنَاتُ مِنْ رَبِّي وَأُمِرْتُ أَنْ أَسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ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 أَشِدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخًا وَمِنْكُمْ مَنْ يَتَوَفَّى مِنْ قَبْلُ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مَّسْمُوًّا وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ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 بما كنتم تفرحون في الارض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ودخلوا ابواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين تصبر ان وعد الله حق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 అఫెల మీరు ఫిశ కేన కబిహినుక్ అర్ధిసూ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 فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ